إ ل ا على أ ز و ا ج ه م أو م ا ملكه فانهم غير ملومين فمن ي ت غ و ر اذلك ف أ و ل ئ ك ه م العادون والذين هم لأماناتهم و ع ه د ه م راعون والذين هم على ص ل و ا ت ه م يحافظون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 ثم خلقنا ا ل ن ق ف ة ع ل ق ة فخلقنا ا ل ع ل ق ة م ض غ ة فخلقنا ا ل م ض غ ة عظاما فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم أ ن ش أ ن ا ه خلقا آ خ ر فتبارك الله أ ح س ن الخالقين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 وانا على ذهاب به لقادرون فانشانا لكم به جنات من نخيل ومنها أ ع فيها فواكه م تاكلون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 ف إ ذ ا استوي تان توما معك على الفولك فقل ا ل حمدو لله فقل ا ل حمدو لله ا لذين جالا من القوم الغاليين وقل ر ب أ انزل لي ممزل ا مباركه وان تهوي روزلين فإن في ذ ل ك ل آ ياتي و إ ن كنا ل مبتلي ثم أ ن شاء ا ل من بعد ه م قرن اخرين آ ف أ ر س ل ن ا في هم رسول منهم أ ن يعبدوا الله ما لكم من إ ل ه غ ي ر ه أ ف ل ا ت ت ق و ن وقال الملاه من و ق ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا و ض ل لك ا ب ض ل ا ف ل ل افضل لك افضل لك افضل لك افضل لك افضل لك ا ف ي ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا م ا ه ذ ا إ ل ا بشر م ث ل ك م ي أ ك ل م ك ا ف ض ك افضل لك افضل لك افضل لك افضل لك افضل لك افضل لك افضل لك افضل ك افضل ك م إ ض ك افضل ل افضل ل افضل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 ما تسبق من أ م ة أ ج ل ه ا وما يستغفرون ثم أ ر س ل ن ا رسلنا تترى كلما جاء أ م ة رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أ ح ا د ي ث فبعدا لقوم لا يؤمنون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 عالم الغيب و ا ل ش ه ا د ة فتعالى عما يشركون والرب إ ن ا تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين و إ ن ا على أ ن نري كما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أ ح س ن السيئه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 فاذا نفخ في الصور فلا أ ن س ا ب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك فاولئك الذين خسروا انفسهم فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم ف م و س و ك ه النابلسي ذ ي خ س ر و أ ه م ف جهنم خ ا للعلوم الاسلاميه ف ا كالحون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 قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا ربنا وكنا علينا غلبت قوما ضالين شركه الهدى شركه دعويه غير ر ب ح ن ه ذات مضمون ق اجتماعي ل ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون قال اخسروا فيها ولا تكلمون انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آ م ن ا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 قال كم لبثتم في الارض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أ و بعض يوم ف ا س أ ل العادين قال إ ن لبثتم إ ل ا قليلا لو أ ن ك م كنتم تعلمون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 لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل ربي اغفر وارحم وقل ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم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 و ل ك ه م الفاسقون إ ل ى الذين تابوا من بعد ذلك و أ ص ل ح و ا فهم الله غ ف و رحيم ر ولذين ا يرون أ ز و ا ج ه م ولم يكن لهم شهداء الى انفسهم فشهاده احدى هم فشهاده احدى هم او باو شهاده بلاهي لمن الصادقين والخامسه ان لعنت الله عليه ا كان من الكاذبين ويدرا عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين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 إ ن الذين يحبون أ ن تشيع ا ل ف ا ح ش ة في الذين آ م ن و ا لهم عذاب اليم في الدنيا و ا ل آ خ ر ة والله يعلم و أ ن ت م لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته و أ ن الله ر ؤ و ف رحيم